بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يذريك لعله يزكى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى شاف أنت عنه تله كلا إنها تذكرت فمن شاء أذكره في صحف مكرمة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 ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره إلى طعام ذي أنا صبهنا الماء صبا أنا صبهنا الماء أما شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها waar zei toen en waarom die en wie en ووجوه يومئذ عَلَيْهَا غَضَبٌ ترهقها ۖ